من هذه الله أنه لابد أن يكون الطلاق على وجه شرعي أجواب نعم لأن الطلاق هنا مفتح وما أثلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيره كلها تطلق على الحقائق الشرعية وعلى هذا فلا بد من الطلاق على ورجه مباح سرعة فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق وعلى قول الجمهور يقع ولكنه يقال له ضاعت زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يرجع زوجته ويستفاد من الآية الكريمة إتفاق أربعة أسنين هما العفور الرحيم والسميع والعليم وما يتضمن هذه الأسماء من السفارة والسفار من آلة الكريمة علم الله إثبات علم الله بقوله أمين العليم الله أكبر ما مرتدع والخبر وأحق كما نعلم جميعا عن اسم تفضيل وللقواس <تصفيق> لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه فالبعول أحق بردهن من أين؟ من من؟ ها؟ من غيرهم غيرهم لا حق لهم في الرجوع إطلاقاً غير الأزواج لا حق لهم في الرجوع أحق بردهن من أنفسهن فتفيد الآية أنه لو عاربت الزوجة وقالت لا أريد هجوه فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوج ولهذا لا يشترطوا في الرجعة رضا الزوجة يثبت الرجوع سواء ضضية الزوجة أم كرهة وقوله تعالى أحق بردهن في ذلك ذا اسم شارة والمشارة إليه الطروق الثلاثة أي في ذلك الزمن نعم أو في ذلك المذبوح ولا صح أن تعود الإشارة إلى الطروق باعتبار اللقوة إلا لقال في تلك يعني في تلك القروق لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو, أو بالمذكور في ذلك المذكور وقول الروس عز وجل إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا الضمير يعود على البروح إصلاحا يعني إتلافا والتآما بين الزوج وزوجته وإزالة لما وقع من الكسر لمرأة بالطلاق وما أشبه ذلك وقول فهذا شرط للأحقية من إرادة وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإسلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة أو إنه شرط للأحقية في الرجعة على قولين لأهل العلم أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث. عرفتم ولكن هذا خلاف راه الله والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة وأن الزوج إذا لم يصدر إسمح بل الواجب أن يقول إرادته في المراجعة الإسمح والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يريد الإضرار بها أو يريد السلاح أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته ولا يفهمه يمكن رجعها يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثانية فإذا أراد الإضرار فلا شك أن رجعته لا تصلح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولقوله من ضرر ضر الله به ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله إن الله تعالى لا يريد ضرر فلا تقوم صحيحة ولا ولا تقبل منها ولا ترجع زوجته بها وثارت يريد إصلاح إصلاح ما فسد بينه وبين دوجته بهذا الطلاق وللتئام والاعتلاف فهذا لا شك أنه مشهور وأحق برجعه وطارة لا يريد هذا ولا هذا فهو محل احتمال قد يقال إن الآية بين الله فيها أكبر الحالات وأن من لم يريد لا إظارة ولا إصلاحة فلم رجعه وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا له رجع فيها حتى يريد الإصلاح وقولوا إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ ما؟ ما فرق؟ الصلاح لازم والإصلاح؟ متعاد. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذجاج عليهن درجة. لهن أهل الزوجات سواء كن مطلقات أو ممسكات. لهن مثل الذي عليهن. فكما أن على الزوجة، فكما أن على الزوجة. أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها فلها أيضا مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله فإن أطاع فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فلا يحملنكم عروقكم على الزوجات فضلكم عليهن أن تجوروا عليهن ولها إن الله كان عليا كبيرا قال ولهن مثل الذي عليهن ولما كانت المماثلة تقتضي مساوات أخرج ذلك بقوله وللرجال عليهم درجة فالرجال وإن كان النساء يشاركن يشارك النساء في حقوق لكن للرجال درجة عليه في أحكام الله الشرعية والحقوقية العام والخاص فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وهو هذا نظر ولهذا في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا في الحقاهم ولوا أمرهم امرأة أيضا للرجال عليهما درجة في الأمور الشرعية فالرجل أكمل دينا من المرأة وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة كالجهار في سبيل الله ونحن أقول <تصفيق> <تصفيق> لا هذه من الدرجات لرجال عليهن درجة في القوة الجسمية فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من من جسم المرأة كما هو مشاهد ولا يرجع على هذا بعض الأفراد لأن المعتبر الجنس ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال أشك في هذا لكن المعتبر الجنس العام كذلك للرجال على درجة بالنسبة للحقوق الخاصة الحقوق الزوجية ولهذا يعتبر الزوج سيدا للزوجة كما قال الله تعالى وقال فيا سيدها وتعتبر الزوجة بالنسة للزوج ها؟ أسيرة اتقوا الله في النساء فإن لهم الأعوال عندكم ولهذا يجب عليه عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعته قلنا كما قال تعالى فإن أطاع نقوم فجعل وظيفتهن الطاعة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راع ومسؤول عن رعيته فهذه أولاية خاصة للرجال عليهم درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء وذلك في وجوب النفق كما قالت تعالى الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم للرجال عليهم درجة في الميراث والعطية فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأة قلنا لا إلا فيما إذا كان سبب النراث الرحم المجردة دون العصوبة يعني رحم لا عرض فيها فإنه يتساوى الرجال والنساء مثل الأخوة الأخوة فإن الرجال والنساء فساو، وكذلك على المشفون المذهب ذو الأحام، فإن الرجال والنساء سوا الميراث، وقبل سبق أننا عن الصواب ذو ميراثهم على من أذلوا، فمن أذلوا فيه فإن أذل من يفضل وذكره على أذاهن، أذل ذكره على من لا يفضل وذكره على لم يفضل. المهم أن الرجال أذلهم على النساء درجة قوانينية قدرية وشرعية كلها <تصفيق> سواء كانت عامة أو خاصة وفي قوله ولذلك عليه أن ترجع بعد قوله وأهله الذين عليهن فيه أسلوب من أساليب البلاء ما هو الاحتراس الاحتراس ولاه نواعه مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قاد وكل وعاد الله الحسن لا يستوي القاعدون من المؤمنين العرور للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على عن القاعدين درجة وكل وعاد الله الحسن وإيه هو المهم من هذا من باب الاحتراسة حتى لا يذهب الذهن إلى تساوء مرأة ورجل من كل وجه وسيأتين في الضائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسريح بين رجال والنساء في الحقوق وللأ لا؟ لأن القائل هنا ورجال نذرته من؟ الله الخالق الزوجين الذي هو أحكم الحاكمين وأعذر العادلين وللرجال عليه قرجة والله عزيز الحكيم عزيز اسم فاعل للمبارة أو هي صفة مشبهة وهو أول يعني لازم شيء واحد ما هي ما فيها تكافر تلوث المبارة فهي اسم فاعل اسم مشبعة معروف أمين من العزة من العزة قالوا والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني عزيز في قدره وعزيز في قهره وعزيز في امتناعه وهي ثلاثة معاني عزة القدر وعزه القهر والثالث عزة الامتناع أما عزة القدر فلاه انه سبحانه وتعالى قتره لا, لا نظير له كما يقول هذا الشيء عزيز يعني قليل فلا فلا احد يعادل يعادل وصفه تعالى في, في القدر واما عزه وقهره فلا احد يغلبه بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء ولهذا نقول الآن عزيز يعني غالب يعني غالب ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء يعني عزة الامتناء يعني يمتنع أن يناهر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وهذا معقول من الأرض العزاز العزاز يعني الصلبة القوية وفي لغاية العمية تقول إنها عزاء ما نجب الزائف فالعزيز له ثالث معه الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكم والحكم والحكمة والحكم نوعان كوني وسرع والحكمة نوعان سورية وغائية يعني كون الشيء هذه الصورة حكمة هو من حكمة أخرى واضح فنبدأ أولا بالحكم الحكم كوني وشرعي مثال كوني من القرآن قوله تعالى فلن أبرح العرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني شرع يعني أو يقدر لي ذلك كونا نعم يعني كونا يقدر لي ذلك طيب وهل مثل ذلك فوره تعالى فص حتى يحكم الله وهو خير حاكمين نعم وكذلك ربنا يحكم بيننا وبين وبين قومنا بالحق أو افتح ها <تصفيق> يفتح بينهم نعم الحكم الشرعي مثل قوله مثل قوله تعالى في سورة المُنتَحِ المُنتَحِلة قال ذلك حكم الله يحكم بينهم هذا حكم شرعي والأحكام الشرعية كم أنواعها خمسة واجب ومحرم ومندوب ومكره وماس ومباح هذا الأحكام الشرعي. طيب الله الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكروي. الفرق بينهما من وجهين. أن الأحكام الشرعي الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه. إن كان أمرا فهو فيما يحب من كان نهيا فهو فيما يكره هذا الفرق. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكره وما لا يتعلق به حبة الله ولا تراه الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا وضَّء من موضوع والحكم الشرعي ها؟ <تصفيق> قد يقع و قد لا <تصفيق> معنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ لكن الحكم كوني لا بد أن ينفذ لو حكم الله على شخص بمرض، لا بد يمرض ما مكى ولو أكفر الناس وأعطى الناس ولو حكم الله على شخص لأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبنية على الحكمة وهذه الأحكام التي أتقل إليها وهي الحكمة قلت أنها سورية وغائية فكون الشيء على هذه الصورة المعينة على حكمة ثم غاية منه حكمة أخرى فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرع لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه إلا أننا نؤمن بأن كل فعل قول وكل حكم يحكم به شرعا فهو مواغق الحكم بلا شك والله عزيزي الحكيم ما هو يعني قرن الحكيم دائما بالعزيز وشفت الفائد من ذلك كما قال الأعراضي أنه عزة فحكم فقال له القدرة فقال له تشريع على أن تقتلن عجزة للحكمة وأيضا <تصفيق> عجزته مقرومة الحكمة بخلاف عزة الآلمين قد تقرأ في الطيش العم <تصفيق> والعتب والعناد فإذا غلب إذا غلب مثلا عزة على غيره فعلا بهم مالا فقضية حكمة أحمد الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك عزته مقرونة بحكمته. تسأل؟ نعم قول تعالى والذي قال عليه النذر قضية ثم ترفعه إليه الشيخ السر السرعة الله تعالى عليهم ولا هنما تنبذي عليهم نعم ماذا تنبذي عليهم؟ عليهم ما أجي من المعاشرة للزوج في, في سنة تنفسير لابن عباس نعم أنه التحسن والتزيين ها هذه من المعاشرة لكن ما يكون خاص به يكون لا لا التجمع والتزيين والراضق والقوة والفعل وما قال تعالى الطلاق مرتان لما ذكر حكم المغلقات ذكر حكم الطلاق فقال الطلاق مرتان وهذه لابد أن يكون فيها تقديم يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان وليس المعنى أن الطلاق المشهور طلقتان كما يظنون بالعام فقال اكتب اللي طلاق مرتان فقال اكتب طلقة واحدة فقال اكتب طلقتين الله يقوى الطلاق مرتان نعم، فالمشهور أن تكتب طلقتين هذا خطأ إذا أن الآية ما الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجع مرتان لأنه لما قال بعولة أحق بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يقول فيه الزوج حق برد زوجته فقال الطلاق مرتان شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين ما قال كلمتين قال الطلاق مرتين فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث فهل طلق مرتين؟ لا, لا. وإلا لقولن إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له نور الحمد على كل شيء قد منك يحصل 33 نعم لو قال مثل سبحان الله ألف مرة مرة واحدة ما كما لو قال نبات أبا صلي ركعه عن أربع ركعات يصلح ما يصلح لكن سيرج عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضى نفسه سبحان الله وبحمده رضى نفسه سبحان الله وبحمده مدد كلمات ماذا توقف في الحديث؟ العدد غير متأكد لكن عدد خلق هل معنى أنني الآن أسبق عدد الخلق؟ هذا هو معنى كل خلق من مخلوقات الله فإنه متضمن لتنذيه الله وحمد الله إذا قلنا بهذا في الدين صار المعنى أن الإنسان يشعر بأن كل مخلوقات أتناسها وأنواعها وأقراضها كلها مطلونة بالتسبيح والتحميد ما لأنها على وفق الحكمة التي يتمر عليها وأنه ليس فيها عبد فهو على أزوز عن العبد قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق وعلى هذا فيكون قوله قولتهن عائدا على المطلقات مطلقا بدون استثناء وسبق لنا أنه يشترق لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح وأن هذا الشرط الذي تدل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع ولكن الصواب ما دل عليه القرآن وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليه. يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوجة بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال ولهن مثل الله يعنيه المعروف وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل ترز من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة وبينا أن هذه الدرجة في العقل والدين والقوة الجسمية والولاية والميراث نعم والعطية لنا بيناتنا عليها المهم أن الرجل يفضله نعم وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خلافاً لمن يقول إن الدين دين مساواة نعم وسبق لنا أن الله عز وجل بيّن أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعامرها بما بما يجب عليه فيها وأظن أنه أخذنا الفوائد في العالم أخذنا فوائد ها ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان أو هذا مجدد قتال الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاق طلاقا لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له ولهذا قال الفقهى رحمه الله لو أن رجل أن طلق امرأته طلاقا رجعيا ولما حاضت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة لا تستأنف العدة فلتبني على عدة الأول فإنها لا وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء لأنها لم تستعنف به العدة ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الأسلام المتهمية ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين أنه لا طلاق يدفع الطلاق، بل قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق, أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ست مرات، فهي واحدة فهي واحدة، وهذا هو الذي يدل عليه الآية الكريمة وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسجل من أحمد. ثم قال تعالى فامساك بمعروف إمساك مبتدى خبرها محذوف وإنما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين فلهن إمساك أو فعليكم إمساك نعم ليصح التقديران لأن الإمساك واجب على الزوج لمن؟ للزوج فإمساك أي فعليكم إمساك أوفلهن إمساك بمعروف أي بما يتعرفه الناس من العشرة طيبة حسنة نعم فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلا بد أن تكون المراجعة معروف كما بقوله هنا رضي إصلاح وهذا هو الواجب هذا هو الواجب كلا ياسر طيب أو تسريح بإحسان تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها هل المراد بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأولين امساك وليس في الثالثة إلا تسريح أو أن المراد امساك بمعروف في الطلقة أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأولين يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان وقد ري في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف أن رسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة لكنه ضعيف وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنين لا يتنافيان روملت عليهما جميعا، فإن كان يتنافىان طلب المرجح، فايهما كان أرجح وجب الأخذ به إذا كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ ما معنى على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ أي على المعنى الأول أي مراجعة المراد بالإمساك المراجعة. والتسريح المراد به الاستمرار في حتى تتخلص منه بانتهاء عدة وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأولىين إمساك بمعروف أي مراجعة وفي المرف الثالثة ليس لكم إلا تسريح بحساب إلا تسريح بحساب والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحا يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عثمته والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان لكن في التسريح قال بإحسان لأن في التسريح كسر لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان أو هنا للتخير أي تخيير هو تخيير مصلحة ولا تشهي حسب الضافة اللي مر علينا إذا كان المقصود به التي يصير على المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإلى اختياره تخيير تشهي يعني اللي تشتهي أفعل وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة فهنا مصلحة. طيب خذوها حتى نعرف الزدة نعم الآن هل الزوج هو المخير إن شاء استمر في طلاقه واسترحها بإعسان وإن شاء راجع أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع الأخير لا الأخير كان معناه مش الفاتي من الطلق إذا قلنا إنه يجب أن تنظر إلى مصحة الزوج إذا كان مصحة المراجع لازم تراجع نعم وإذا مو لا ليش من الأصل هو تأخير كشهي لكن هذا التخير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز نعم نعم للتفريع يعني تفريع على ما سبق يجب أن يسأك إذا ما رأى نعم. لا بس التشهي مشروط في المصاعب يعني معنى إنك أنت لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا عرفت بصلاح. ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه النشية إلا أن يخاف لا يقيم حدر الله وفي قراءة. إلا أن يخافا أن لا يقيم حدد الله بالبناء المجهول ففي قراءتان سبعية بالبناء المجهول والبناء للمعلوم لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيته من نهر أو غيره لأن الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في أيام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل السمتاع فلا يحل له أن يأخذ مما آتها أي على أي وجه آتها إياه وقولها آتيتموهن شيئا آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المرتد والخبر فالهاء في آتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني نعم تتفدون على هذا صح ها لا، لا، لا، لا. كيف شيئ وش اللي وش الناس تاخذ صح نعم اذا مفعول اعتي الثاني محذوف التقدير مما اعتيتموهن إياه وهو العائد على الموصول والعائد على مرسول لأن ما اسم مرسول يحتاج إلى عائد العائد, العائد محذوف تقيره إياه هكذا عبد الرحمن نعم أنا... طيب إذن شيئا وش هذا الناصبه تأخذ شيئاً. يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه وقوله ولا يحل لكم أن تأخذ ما أتدمه شيئا هل المراد عند الطلاق أو مطلقا فالآي عام سواء عند الطلاق أو مطلقا أما كون عند الطلاق فظاهر لأن الطلاق عائد للزوج وهو يرأي مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه وأما في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء بما يأتيهم شيئا إلا أن يخافا أن يقيم حدود الله يخاف بمعنى يتوقع ويخشى أن لا يقيما حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد من على الآخر فإن خافت الزوجة أن لا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج أن لا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا جناح عليهم فيما افتدت به طيب أما على القراءة أن يخاف أن لا يقيم حدث الله فهنا يكون الخائف من الزوجان، الزوجين أو, غير، أو غيرهما غيرهما إلا أن يخاف يعني إلا أن تخشوا أنتم أن لا يقيم حدث الله وعلى من يرجع الخوف هنا على ولي الأمر كالقاضي والعمير أو على الأهل أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على عمل الله فله أن يتدخل ويعرض الخل نعم الظاهر الثاني العمو ولهذا قال فإن خفتم أن لا يقيم حجد الله فلا جنى حاله ولم يقل فإن خافا اللا يقيم حدود الله. قال فإن خفتم وهذا يؤيد القراءة التي بالبنائي للمجهول. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يشكون الحدود هي الشراء بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقه. قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله والخطاب في قوله خفتم يعم كل الأمة، ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هما هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك. فإذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته، فحينئذ يعرض الخلع وإلا فلا يجوز للإنسان أن أن تتدخل بين الزوج وزوجته. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي الزوجان فلا جناح عليهما فيما افتدت به قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين أي لا قد تقول لماذا جاءت بالمثنى والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما افتدت به الزوجة فأخذهم لأن النهي بالأول ولا أحل لكم أن تأخذوا مما أتتمون شيئا فكان مغتضل السياق أن يقول فلا جناحا عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما اختلث به فما هي الحكم من اختلاف التعبير أو من اتيان السياق على غير ما نتوقع نقول لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب فالزوج لا يحل لها أن أخذ شيئا مما أثاها بدون سبب وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفداء والطلاق بدون سبب ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما حرام عليها رأى أحد الجنة ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوج فالزوج لا يتأثن فيقول أن أخدتم مما لها أو أخدتم مما أعضيتها وهي لا تتأثن بطلبها إيش؟ بطلبها أخل. نعم. قال فلا جناح عليهم فيما افتدت به فيما أي في الذي افتدت به افتدت به, افتدت به نفسها وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من من زوجها فجعلت العوض فداءا عن نفسها وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم أي فلاج ما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثير من قليل أو كثير وقيل فيما افتتت به مما آتاه فيما افتتت به مما آتاه لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نعم لكن قال فلا جنه عليهما فيما افتتت به أي مما آتيتموهن فيكون هذا العموم مرادا به الخصوص مراد به الخصوص أي ما افتدت به مما آتيتمون ولذلك اختلف العلماء كما نذكره إن شاء الله في الفوائد هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها أو لا يجوز بناء على أن هذا العموم على إطلاقه أو أنه عام أولد به الخصوص فإذا قلنا أنه عام أولد به الخصوص فإنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه وإذا قلنا إنه عام مطلق ها، فيجوز ثم قال فلا جناح في ما افتدت به وقوله فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة عوض الخل لأنه يجوز أن يبدله غيرها كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها حدود الله يعني شرائعه رائعهم وقوله فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تخربوها وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فما هو الفرق قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها قد لا تعتدوها يعني لا تخرجوا عنها لأن الأوامر محوطة بمحوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها وهنا للمعنى أوامر ولا نواهي أوامر فيها أوامر يرون فإنساكم بمعروف أو تستهم بإفساد فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جنح عليهم فيما اتلس به فيه. بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسنا إنا ثلاثة قرون. ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون من اسم شرط جالب ويتعد فعل مضارع منصوب بمن وعلم في نصبه فتح لنا أيضا فيه آخرين ما هو منصوب أخرين يتعدى مفتوح الألف، ها؟ هاه؟ طيب، مذوم؟ كير، هو شدري على أنا مذوم؟ أصله يتعدى بالالف، أوله، طيب، إذن يكون مذوم، وأنا مجازم الحرف الألف والفتحة قبلها تاني عليها، صح؟ من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن من اسم الشرط جازم ويتعدى في المضارع فعل الشرط. جملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة نسمية مؤكدة بتعريف في طرفيه وبإدخال ضمير الفصل بينهما بتعريف طرفيها لأن أولئك اسم إشارة وهو معرفة والظالمون ها؟ اسم موصول وهو أيضا معرفة وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم وضمير الفصل هو يقع... الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتداء لا... نعم يفصل بين الخبر والصفة أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة وله ثلاث فوائد له ثلاث فوائد سبق لنا إشارة إليها وهي التوكيد والحصر والفصل يعني التمييز بين الخبر والصفة أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراض ما له محل من العراء وهو ما يعرف يقال هو ضمير فصل بصورة الضمير ولا محل له من العراء ما يزعل علينا إذا قلنا له قل... قل... ما لك محل ها لا خليه يزعل ما يصي نقول... نقول ما في, في زعل لأننا لأن قلنا له أنت أنت ما محل من العراء لكن لك فوائد ثلاث نعم وهي حصر والتوكيد والفصل وهذه نعمة وأما القشور التي محل من العراب ولا مالك محل من العراب أنت على بنائك لا تتغير مضموم الأول ومفتوح الثاني نعم ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي، على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفس فهو الظالم دون غيره كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم لكن الظلم يختلف ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك في الشرك نقول إنه ظلم أكبر وفعل كبائر ظلم كبير وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه يوفى المظلوم حقه على كل حال ما يهدى الحق لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة لأن هذا هو مقترم أغفرة الذنوب فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته هذا إذا تاب الإنسان توبة نسوحا وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المضلوم العام ما يمكن أن يوصل الحق لكن إذا, ضربه إذا, إذا ظلمه بأخذ ماله ومات فإنه يمكن أن يبرع منه بماذا؟ في إيصاله إلى الورد لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة النصوح الخالصة لله عز وجل فإن الله تعالى يتحمل عنه نعم نعم التمييز التمييز يعني يميز بينهم الخبر الظالم والمبتلى ها نعم أولئك لو لم يأت الفصل ضمير هذا لقال فأولئك الظالمون قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك الخبر ما بعد جاء فإذا قال هم الظالمون زال الإشكال إينا. إلا أني خطايا لأجمع نعم إلا أني خطايا ولا يحل لكم أن تأخذوا ماتهم المشيئا إلا أي خطايا يعني فإن خ... فإن خ... فإن فلا إيه هذا من باب التأكيد يعني لا يعني إذا خفتم لا يخاف لا لا لا يكون عندنا خوف يحملكم على هذا الشيء بل لا بد من أن تحقق هذا هذا الأمر نعم سوى شل طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان. لأن لابد من الطلاق لابد من أن يكون أن يكون سبقه عقد نكاح. لأن الطلاق م من أطلق الشيء إذا أزلت إذا أزلت قيده. يعني الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح. ولهذا فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان. إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثا وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلاق الثالثة متحققة وإلا فهي لو حذفت وقال فإن فلا تحل له من بعد نعم لكفر لكنه قال فإن فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى تتزود والمراد بالنكاح العقد وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد وقال بعض العلماء المراد به قول حتى تنكح زوجا غيره هنا أي حتى تطع وهذا لا شكله لا صح لأن المرأة لا تطع ولكنها موطوة فاستواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيرا فإن قلت إذا كان هذا تقرير الآية فما الفائدة من قول الزوجا لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا فالجواب أن الفائدة من قول الزوجا الفائدة من ذلك التقرير أن يكون النكاح صحيح لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا فإن قلت حتى تنكح زوجة غيره أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل الأول وأنتم فسرتم النكاح بالعقد وإذا فسرتمه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول قلنا قد قال بذلك بعضها للعين قد قال بذلك بعضهم وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني ولكن جمهور أمة على خلاف هذا القوم وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا ردقنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبيننا أنه لا بد من أن نجامعها الزوج الثاني جماعا تاما بدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها آخر ثلاث طلقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير، فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاع طلقني فبدت طلاق وإني تذوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب وقال كذب جلبابها نعم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأن وصفت هذا الرجل بصفة يستحيى منها لكن بعض النساء ما عندها حياء أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام على كل حال الرسول ما وبخها وإلا فكان عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله يعني كيف تقول هذه ثم قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أ تريدين أن ترجع إلى إلى رفعه؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال لا. حتى تذوق عسيلته ولا توقع فتكون السنة مب مبينة للقراء أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماعة. ولا يحل لكم أن تأخروا مما آتكمه شيئا. إلا أن يخاف هذا نأكل كذا البحر من أغشاق الإمساق قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساق بمعروف أو تسريح بإحسان إمساق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني يعني انطلقها بعد العقد الصحيح الذي ثبت فيها أزوجية فلا جناح عليهما أية راجعة فلا جناح أي فلا اسم وهذه نافية الجنس كما مر واسمها كلمة جناح عليهما ما. حضر التقذير فلا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع والفاعل في قوله يتراجع يعود من على الزوج الأول وزوجته أي فلا جناح علي عليه عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما ولكن لا بد فيه من, من عقد لا بد فيه من عقد لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد مع حلوله النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول وقوله أن يتراجع قد يفهم من ما سيذكره في الفوائد إن شاء الله تعالى من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد على طلاق جديد، فإذا رجعت إلى الزوج الأول، فله ثلاث طلاقات، بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلاق الثلاث، فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق. نعم. أي تراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن الفاعل يعد على من على الزوج الأول والثانية أن يقيم حدود الله تعالى وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك نعم بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا يجوز له أن يراجعها أو نقول هذا من باب الحث على ذلك الله. لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدد الله فإن معنى ذلك التعب في في العقد لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حجد الله وتراجع ولم يقيم حجد الله حصل بذلك ضرر كبير ولعل هذا أقرب لعل هذا أقرب أو يقال إن أنه يبقى على ظاهره وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حجد الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد لأنه يكون سبباً سبب؟ يعني يكون سببا للظلم والعدوان فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائق ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد وقوله تلك حدث الله مع قوله في الأول لا يتلقى تلك حدث الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة فالبيع مثلا وش وشترتب عليه إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملك ملكك وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية لكن النكاح يترتب عليه أثار كثيرة يترتب عليه التوارث يترتب عليه رحم يترتب, يترتب عليه نسب يترتب عليه حقوق زوجية ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها ولهذا اشترط فيه أن يكون بوليد فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد. أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك أيضا لا يوقع في بعض, ال... في... في بعض اشترط فيه وإن كان هذا يشاركه بعض ال... بعض العقود أنه في بعض الأزمان لا يصح العقد في بعض الأحوال لا يصح العقد كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يتطلب عليه هذه الأمور كثيرة، وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها، فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا، ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرق في العلة فيلحق هذا بهذا فبيان الله عز وجل بحدود متنوع. وقد مر علينا أن بعض الأركياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام. <تصفيق> فقال له هذا النصاني إن كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وأنزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء نزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء فأرني كيف تصنع هذه أو هذه الحريثة ما, ما هي, هي الذي قدم أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله موجود كيف يصنع في كتاب الله قال أرني فدعى بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صنعته كذا وكذا فقال نعم هذا ما في كتاب الله أين هو يا رجل فإلا أن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناها الذي تجهله بيّن لك الله عز وجل كيف, كيف تتوصل إليه بأي شيء تتوصل إليه بسؤال أهل العلم به فالإنسان الذي تشكل عليه مسألة نحوية من يسأل يسألها النحو أو فقية يسألها الفقه أو عقديه يسأل أهل العقيدة فكل ناس كل هناس يسألون عما يعلمون، فالله عز وجل إذا بين لنا كل حرور ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بينه الله لهم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم، وكم من إنسان وكم من إنسان ثمبط من آت واحدة عشرات المسائل. ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء المهم أن حدود الله مبينة ما فيها اشتبال ولا فيها أشكال والخطأ في جهل بعض الأحكام إنما هو من منا نحن إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لذنوب تحول بيننا وبين الرصول إلى معاني كالعام الله عز وجل لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن بين, القرآن بين الإنسان وبين معاني القرآن بين الإنسان وبين معرفة حكم الشديعة وأسرارها ولهذا الذي إذا تتلع عليه آية الله قال أساطر الأولين بين الله حاله وش السبب أن يقول أساطر الأولين ويكتب الله وش قال قال كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل وقوله يبينها لقوم يعلمون أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه لأن من يعلمه ها لا فائد لو في بانه لأنه عالمه يقول معنى قوله قوم يعلمون أي لقوم ذوي علم أي ذوي استعداد للعلم والقبول وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يفر الإنسان يجعه وهذا إذا شئت فجرب نفسك أحيانا تخلو بنفسك وفكر في آية كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد بحته من قبل لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر وهذا كما يشمل سيسير الفاضي يشمل سيسير معانيه فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى يسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعرام قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا, ما لا تجده في كتب غيرك, غيرك. ولشيخ رسول الله رحمه الله في العقيدة الواسطية وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق اشترط شرطي تدبر والثاني طالباً <تصفيق> تبين له طريق الحق يقول هذا وجل يبينها لقوم يعلمه ثم قال تعالى وَإِذَا النساء النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَأْفَلَغْنَهُمْ طيب من أين وقفتهم على الفواعد عجيب سبحان الله وَتَربَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوحٍ إلى أخرها يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاث ثلاثة قروب وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر وسبق لنا أن الجملة الخبرية لسبب من العمر أوكد في الأمر من من الأمر السفرية كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم عرفتم؟ يعني إذا جاء إذا بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه من الآية الكريمة من قوله بأنفسهم قوة الداعي في المرأة للزواج أو لا كأن النفس تحذها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج. فقال تربص بنفسك يعني انتظر انتظر بنفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا ويستفار و... من آية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وجهه ها. أن الحيض لا يتبعه نعم أن الحيض لا يتبعه. فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة كذا حسين نعم في أن طلاق الحائض واقع وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع لحديث ابن عمر ولنصوص أخرى دلت على ذلك لأن طلاق الحائض غير واقع وبناء عليه هذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب عموم الآية يشمل من طلق قبل الدخول فهل هو مراد ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل ما هو التعليل مرات كريمة يشمل الصغيرة التي لم يتعال حيدو بعد والكبيرة، فهل هو مراد هذا الظاهر؟ قل يا حيدا لا يس عدتهن عدتهما ثلاثة أشهر فيكون, فيكون يكون العموم غير مراد. طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود ماذا ذكرنا لما ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمسي طلقتان وعدة أحيضتان ويؤيده عمل الصحابة ربي الله عنهم وإن كان أحديث ضعيفا فصار المستثنيات كم خمسا من لم يرفل بها والحامل والصغيرة والآيسة ومن والأمس المستثنيات من عموم الآية خمسا صار المستثنيات خمسا وادي لتوها مبينه في الترتيب طيب لو قراتهم علينا الفوائد عشان ما تكرر مطلقه لان الاسم الموصول صلته الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ألب نعم هذه هي الفائدة مبتدى رابعة يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى وَأُولَاةِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ حملهم حَمْلَهُمْ قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وأولاة الأحمال فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وأولاة الأحمال لا تخصص فيه وأنه مقدم على غيره وذلك في حديث سبيعة الإسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مع أن فيه عموما في المتوفى عن زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. ويسأل الثاني مما استفنا من الآية من لا تحيض لصغر والثالثة من لا تحيض لإياس ودليل ذلك قول تعالى واللائي إيست من المحيض من نساءكم يرثلوه بعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحوض الرابعة مما يستذ من عموم الآية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من أرثن ما طلتهمهن من قد يتمسهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها وأجر الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيس وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة وإذا لم يخلو بها لم تجب العدة الخامسة مما يستثن إلى الآية الأمة فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد في أقوال الصحابة رضي الله عنه هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن نعم طيب ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير فإذا ادعت أن عدة انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردوح لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة فدعوة المستحيل غير مسموعة اصلا. واضح طيب وعموم الآية في فائدة الخامسة أو من فوائد الآية شما نتعب العدد من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدته ثلاثة قروء من أين تأخذ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البواين وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت فائلا بالثلاث فإنها بد أن تعتد بثلاثة قروء وقال الشيخ الأسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر ووحجة وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه بل هو علق القول به على وجود مخالف يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلق البائن تعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن لا فان هذا الحكم انما هو لمن للرجعيات فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم الحكم المختص ببعض افراده وهذه المساله فيها نزاع بين العلماء <تصفيق> إذا ورد حكم خاص هدف عام ثم لكي... ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يختص التخصيص؟ ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى أول حديث في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق رحمه الله قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث أن ينتزع الشريك حصة شريكه من ال... ال... الذي باعها على طرف ثالث ينتزعها من من من من اشتراها مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض فباع عمر نصيبه على خالد فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد باستمن عليه العقد هذه الشفعة واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضاء الشفعة في كل ما لم يقسم نقوى ظاهره أن الشفعة التعوم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك أن يأخذها ممن اشتراها يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه لكن قول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يقتضي أن العموم في قول في كل ما لم يقسم يعني من من الأراضي من الأراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخل يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام مر علينا في الخل ولا حل لكم ان تاخذوا مما آتاهم من شيء الا يخاف ان لا يقيم حدود الله فان خفتم لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قول فيما افتدت به عام نعم وقوله لا تاخذوا مما آتاهم خاص ما قال لا تاخذوا من اموالهم مما آتاهم فهل نقول لا جناح به مما اتاها أو في ما افتتت به من كل مالها، ها؟ تقدمنا خلاف هذا. لا المهم أن ندر هذه المسائل يختلف بها أهل العلم. فمن نظر إلى العموم قال قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا غير التخصيص. وعلى هذا فقوله المطلقات يتربسنا يشمل إيش؟ من لها رجعة ومن ليس لها رجعة وإذا نظرنا إلى قول فقولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة وشيخ لسان تمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع فإن الخلع فراق بعوض فراق في الحياة ولا بعد الوفاة في الحياة وقَصَحَ عَنْ أن رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الْمُخْتَلَعَةَ تعتد بحيظة ورد فيه حديث مفوح أيضا ولا فرق بينهم ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروب من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع أما إذا لم يكن له رجع فلا وجه لحبس الزوجة لزيارة حيظتين والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر الأمر هين أن تبقى شهرين منين لكن إذا كانت المرأة التحييض بعد السنة مرة كم السنة الأولى للحيضة الأولى والثاني للثاني والثالثة للثالثة والمسألة هذه شيخ السامع علق القول بها على أنه لا جميع في المسألة وقد ذكر صاحب اختيارات الفقية الشيخ السلام أن أحد العلماء وهو اللبان روى عنه أنها تعتد بحيضة واحدة هنا. طيب إذن واسقلنا في هذه الفائدة عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة نعم وقول فعلتهن يقتضي أن خاصة بمن لها رجعة ولكن نجوم مرأة للعلم على أنه عام طيب ومن فوائد نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما